「そしてええ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 و أ ع د لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إ ث م ا مبينا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 اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه َُّ الله َِّ في ِ الذين َّ خ َ ل َ و ْ من قبل ولن تجد َ لسنه َُّ الله َّ تبديلا ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل انما علمها ِْ عند الله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 آ م ن و ا لا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن آ ذ و ا موسى ف ب ر أ ه ا ل ل ه مما ق ا ل و ا و ك ا ن عند ا ل ل ا م ي ه ا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 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين أ أن, ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان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 الله أكبر, الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله